بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران للذكر بل للذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنذا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءه قال الكافرون هذا ساحر كن لا اجعل الالهه الهام واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يرى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 لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَيَرْتَقُ فِى الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مِّنْ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ شَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا جَلَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ Yeah, yeah, yeah. اصبحن <سؤال> بالعشي والإشراق والضير محشورة كل له أوام وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطام وهل أتى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 وهو عزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض الا الذي عامل الصالحات وقليل ما هم وظن نداء داوود انما فتناه فاستغفر فاستغفر ربه وخضر راكعا وانا تاب فاصرنا له ذلك وان له عندنا لك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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذا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 سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ قَضَّلِين فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَ أو أمسك بغير حسام وإن له عندنا لزلفا وحسن مآم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركم برجلك هذا مغتسل مبين رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَامِدُ إِنَّهُ أَوَّاه تَذَكَّرْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِ الْأَيْدِي قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَار إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ أَوَالَّذِينَ كَرَّمَ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا لَكُم وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّ عادن مفتحت لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرفات تران هذا ما توعدون ليوم الحساب هذ ماتوعدون اليوم الحساب ان هذا لرزق لا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشرمانا كهنن لا يصلونها فبئس الحال هذا فاليدقوه حميم وغساق واخر من شكل قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهلنا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 فين انه هو الا